ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل السمر إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجم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 وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وأنهاروا وسبل لعلكم تهتدون وعلى آياته وذنرهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْبُدُوا عَمَّا اللَّهُ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون أمواتاً غير أحياء وما يشعرون آيات يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسردون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين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 الذين تتوفاهم الملائكة غالمين أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون. تتوسفهم الملائكة ضارمين أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبيس مس والمتكبرين، وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرًا. لَّالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَذَاقُوا الْآخِرَةَ خَيْرًا وَلَن نُّعَمِّرَكُم إِلَّا أَجَلًا مَّعْدُودًا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا كذلك يجذي الله المتقين الذين تتوفاهم البلائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتواصلهم الملائكة قريبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وقال الذين أشعكوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من ظبرهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الصاغور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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْزَاءً إِمَّا لِهِ لَا يَدْعَسُ رَغَاهُ مَعِيَ يَمُوتُ بَلَى عَادًا عَلَيْهِ حَصَوُوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْدَمُونَ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 والذين هاجروا في الله من بعد ما علموا لنبوء أن لهم في الدنيا حسناً ولا أجور الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا على ربهم يترksen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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وآصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من مَتَّنَ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا سَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا تسألن عن ما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من ذنب وذاك ولاك يأخيرهم إلى أجل مسمى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 سُبْحَانَ الَّذِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أن اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ رب بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعذار عذراً نسقيكم مما في بطوله من بين فؤفؤ ودم لبنا خالصا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 وأوحى ربك إلى المحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براز رزق عليهم على ما ملكت أيمنهم فهم فيه سواء فذنعمت الله يجحدون.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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضجبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 وَيَوْمَ نَدْعُو ثَمَّ كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخْفَصُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَظَلَّ عَنْهُ مَن كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا سَوْطَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 دلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايثاء ذي القربى وينها عن الفحشاء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 ولا تسألون نعم ما كنتم تعملون ولا تتخذون أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء مما صدقت. عن سبيل الله ولكم عذاب نابع ولا تشتروا بعهد الله ثمن قليل إنما عند الله خير لكم إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يا فد وما عند الله باقة ما عندكم يا فد وما عند الله باقة ولا نجزي الذين صبروا أجرهم بأحب ذن كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي أن له حياة طيبة فلا نحيي أجرهم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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجذين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلا نحيي حياة طيبة سوء ولا نجزي بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليسبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ثم إن ربك للذين هبّروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ثم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأسعناه في الدنيا حسنا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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ أَخْتَرَفُونَ أُدَاعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْرَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَدٌ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 ولئن صبّد لهم خير الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون.